صلاة الخيام يا تابكم الله الله أكبر, الله أكبر الحمد لله عزي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينين وإياك نعبد وإياك نفعين الصراط المختقين صراط الذين أنمت عليهم غير المغضور عليهم ولا الظالمين رَأَيْنَا الظَّالِمِينَ رُبَّذَا يَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لو كَانُوا مُسْلِمِينَ يَرَوْهُ يَأْكُلُ وَيَتَسَمَّرُ وَيُلْهِمُهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ فَمَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لوبا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لا ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا ننظرين إنا نحن نزلنا الذكر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 بَذَّ مِنْ السَّمَاءِ فَوْلٌ فِيهِ حَرُوجٌ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ خَوْمٌ مَسْكُورُونَ الله الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله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 وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السباء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بقازلين وإنا لنحن نشني ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقبلين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إ محكيمهرم الله ظ أكبر اللهبب الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب اللهبب الحَمد النه رّ العالمين الرَّشنا للحين مك يوذين إه كان خضائه كان السَّمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقنا الإنسان من صلصان من حب المثلون والجال وخلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصان من حمأ نثنون فإذا سويته ولفخت فيه من روحي فقعونه ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 قال ربي فأنغرني الى يوم يبعثون قال فانك من المغرين الى يوم الوقت المعلوم قال رب بما اغويت لين ازيلن لهم في الارض ولهو يغينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِين وَنَبِّئْهُمْ بِمَا فِي إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِنٌّ قالوا لا سوجا إنا نبشرك بغنام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقلق من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إلا آل إِنَّا آلَ لُوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّا مْرَسَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الغَابِرِينَ فلما جاء آلَ لُوْطٍ مُرْسَلُونَ قال إنكم قوم منكرون قالوا بَلْجِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ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 سَيَجْعَلُهَا عَلِيًّا هَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهُ لَبِالْسَّبِيلِ الْمُقِيمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَإِن كُنْتَ غَافِلًا فإِنَّ فِي ذَلِكَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ فَلْتَقُمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِلَٰهٍ مّن ضُلّ الله الله اكبر الله اكبر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 وإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المساني والقرآن العظيم لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وَقُلْ إِنِّي أَلَى النَّذِيرُ الْمُبِيلُ كَمَا أَنْزَرْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيمِ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ أََّ ب يجعللون مَا اللهَّ إ همم آخرَ فسخَ يَعْون وَلا قد علمم أنك يَضيق صَدكَ بماَا يَقولون فَسَدِش بِحمدِ رَبِكَ وَنْكُجد وَُدَ رَبكَ حتىَ يأتكَ يقين الله اللله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 خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء وملافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أسقى لكم بَلَدٍ بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق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 شرَابُ منِنْه شَجرون فيهِ تُسمون يُذكَ قُهِ الزَّرع وَالزَّيتُونَ وَخلَ وَنعنبَ وَمِن كُّ السمرات إ فِي ذَلِكَ ل يَسَلّقَوْمتَفَكرون وَسَخفرَرَ لكم عين وََّهارَ وَالشَّمتَ وَالقَمَرَ وَّ يُم سَقَةُ بِأَْ إ فِي ذَلِكَ لآياتٍ مِقَ يعطلون وَمَا زَرَ لَكُم فِي الأْرض وَقْتَلِفًا أَلوانانُ إِ فِي ذَلكَ ل آَتَمِقَون يَزَّكَّعون اللله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 وعلامات وبالنجن هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم مَا تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وَيَقُولُونَ أَن وَاسٍ غَيْرُ وَاحِدٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ لَيْسَ إِلَهَ سِوَاهُ إِلَهٌ قُلْ إِلَٰهِي هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا يَرَوْنَ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 قد متر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليه مستقف من فوقهم وأتاهم, وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي النبي كنتم تشاقون فيهم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 فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 كَذٰلِكَ يَهْدِي اللّٰهُ الْمُسْتَقِيْمِيْنَ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَلَا يَغْرُرُوْنَ اِلَّا مَنْ سَأَسَّمَ نَفْسَهُ مِنَ اللَّاٰيِقِيْنَ اَوْ يَأْتِىٓ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحِقَبَهُمْ مَا كَانُوا لَهُ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ اشْتَرَكُوا فِي الْكُفْرِ شَاءَ اللَّهُ مَا عِبَدْنَا مِنْ دِينٍ شيء ان نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه لشيء كذلك فعل الذي لهم قد فهل الا الرسل الا البلاغ المبين الله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 لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقث عليه الضلال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحيص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم منه وأقسموا بالله جهد أيمانه لا يبعث الله من يموت بلى وعزا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم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 فَأمِنَ الذيلَ مَكَرُ السَّيئاتِ أَْ يَخِْ فَ اللَّهُ بِهأَرربَ أَْ يَأثهُ عَذَهب م من عتُ لَا يَشرون أَوْ يَأخُذَهُم فِي تَقللّ بِهِمْ فَمَهُ بِمُعجزين أَوْ يَأخُذَهُمْ عَ تَخَوط أَوْ يَأخذَهُم عَ تَخَوف فَإِن يا رب بكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر.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 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيع ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون في السماوات وما في الأرض من دابة في السماوات وما في الأرض عبد سن والملائكه وهم لا يستكبرون يخالفون ربهم سلطهم ويسعلون ما يقررون الله أكبر الله أكبر وقال الله لا تستخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وعصبا أفغير الله تستقون وما بكم فَإِنْ سَمِيَ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّتْكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا شَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْثُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ضل وجهه مسودا وهو قضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هول أم يدسه في التراب ألا ساء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 بلكن ولاكن واخرهم الى اجل متمما فاذا جاء اتلوهم لا يتاخرون ساعه ولا يستقدمون الله الله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 خير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألفنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَملَّه لَقدَدَ أَرسَلْنائِلَ أُمَ مِنّ قَبلِكَ فَزََّّنَ لَ الشَّيطانوا عَمالهم فَزَيَّنَ لَهُ مُ الشَّيطانوا عملَهُم الشيطان فَهُو وليهم اليوم وَلهُمُ عذاب اليَْمَ وَلَهُم عذاابٌ أَلم وَمَا أَن زَلْنا عَلَكَ الكِثَادَ إلَّا للتُبَجِّنَ لَهُ الذي اختتَلَفوا فيِيهِ وَهُدَوى رَحْم هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله, الله, أكبر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ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 نَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِنَّ مِن بَيْنِ ثَرَيَّنٍ وَدَنَن لَّبَنًا خَالِصًا لَّبَنًا خَالِصًا فَسَائِلًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَشْرَبُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد والله خلقكم ثم يتوفاكم وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْضِ لِعُمْرٍ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عَيْنٍ شَيْئًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْضِ لِعُمْرٍ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عَيْنٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وجعل لكم, وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ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 ولله غَيْبُ السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كنمس البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمها فيكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم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 الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل, وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أتاة ومتاعا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن نَّفْسِهِ خَلْقًا ضِلالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فَلَا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونه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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ دِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَ وَأَْقُود عَحدِ اللهَّهِ إَا عَهَتم وَلاَا تَ قُضُ الْأَمَانَ بعدَةَوكيدِهَم وَلا تَ قُضُ الْأَمَانَ بعدَةَوكيدِهَا وَقد جَعَلْكُم اللهَّه عَلَكُم كَفِيلَ إِ اللهَّه يَعلمم ماَا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم, تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمها إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ولا تسالن عما كنتم تعملون الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا أذى ما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 قُلْنَا انزِلْهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وهدى وبشرى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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن إبراهيم كان أمة قانتا من الله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم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 وَإِنه قَبَتم فَعاقِبوا بِمتِ لِنَاوقِدتُِ وَل إ صَضَرتُم لَهُ خَيْرُ للِصَّادِرين وَصْبِر وَنَا صَضْركَ إِلَّا بِلههِ وَلا تَحزَ عَلَيهٍ وَلَا تَخْزًَا عَلَيْهٍ وَلاَا تَكُفِي بَيطٍ مِا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم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 فالبحث ما ربك الأعلى الذي خلق فتوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوى فنقرئك فلا تنتى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفاه وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرًا سيذتَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ هَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْقُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَامُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّامُ سثِرون الحياةَ الُّنْيا والآافِة خَرُون وَأَدَ قم إِ هذا ف الصحث الأُول صحث إذاه مَ وَموسَ عَّ الله, الله ثناء الله لمن حمد ربنا له الحمد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 يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ارض ورب العرش الكريم لا اله إلا انت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك وبارك لنا فيما أعطيك واصرف عنا برحمتك شر ما قضيك إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك سبارك ربنا وتعاليك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 برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى انفسنا طرفه عين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفي السرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أنجي المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم فرج همهم اللهم نفر الكربهم اللهم وحج صفهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز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 اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع ولاة امور المسلمين لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين